لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ, والمجاهدون في سبيل لَا هِيَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَلَا يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَلَّ اللَّهُ مُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ درجة فضل الله من جاهدين في أموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وكلا وعد وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا وَشَكَرَ اللَّهُ فِي الْمُجَاهِدِينَ عِنْدَ الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَكَانَ الللههُ غَفُور الرَّحيمَ وَكَانَ الطَهُُ غَفُور الرَّحيمَ إِن الَّذينَتَ وََك فَغُ لِمَ لائِكَةُظَِمِي أَمْ حُسِيهِم قَاُ تضع فينا في الارض قال قومنا في الارض قال الم تستكن اضل الله واسعه فتهاجروا فيها قال فلن تكن أرض الله وازعة فتغاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم فأولئك مأواهم جهنم وسائل وتاءت مطيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة إلا المستضعفين من الرجال لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلا لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلا الله فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً وكان الله عفواً غفوراً ومن يهادر في سبيل لا يجد في الارض راض من كثيرا وسعه ومن يهدي يشغلي لا يجد في الارض راض من كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهادرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ومن وقد وفع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم دناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم دناح أن تقصروا من الذين كفروا إن شفتم أن يبتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا إن الكافرين كانوا لكم عدوا